بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكرون